اللَّهُ نور السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُقَادُ مِن شَجَرَةٍ yuqadu min shajara mubarakatin zaytunatin la sharqiyyya wala gharbiyyya yakadu zaytuhay yudhi walau lam tam sasuh nara يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يَقْدُمُ مِنْ شَجَرَةٍ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 يهدي الله لنوره من يشاء ويضلب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض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 yuqadu min shajara tim mubarakatin zayitunatin la sharqiyyya tim wala gharbiyyya tim yakad zayitu ha yudhiu walawlam یهدی الله لنوره من یشاء ويضرب الله الامثال الناس والله بكل شیء علیم الله نور السماوات والارض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يَقْدُو مِنْ شَجَرٍ yuqadu min shajara tim mubarakatin zaytunatin la sharqiyyya tim wala gharbiyyya tim yakadu zaytu ha yudiyyuu walau يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 yuqadu min shajara tim mubarakatin zaytunatin la sharqiyyya tim wala gharbiyyya tim yakadu zaytuhay yudhi'u walawlam temsasuhu nara يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضِلُّ اللَّهُ الْأَمثالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٌ yuqadu min shajara tim mubarakatin zayitunatin la sharqiyyya tim wala gharbiyyya tim yakadu zayitu ha yudiyyuu walau lam يهدي الله لنوره من يشاء ويضلب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض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 yuqadu min shajara tim mubarakatin zayitunatin la sharfiya tim wala gharbiya tim yakadu zayitu ha yudhiu walau يَهْدِ ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ